موسوعه ا ل ر ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه ي ك نعبد و ك ن you、okay. you、uh -huh. إِنَّا إِنَّا موسوعه ْ ر َِ ي النابلسي َْ ي َِ و للعلوم ََ الْمُجِرِينَ ا ل َ ا تَكُنْ طَيِّقُ فِي و َ ل َ ا تَحْزَنْ َ ع ل َ ي ْ ه ِ you <laughs>